ولكم نصف ما ترك أدواجكم ولهن ربع مما تركتم إليه وَيَكِنْ تُصُونَ فِي غَائِدِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلالة أو امرأة فهم شركاء في الثلث <تصفيق> إِتَمٌّ مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحفظ الأنهار خالدين فيها